on تجد اطرافه مذالي والقه في ريحان بالربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من مكة نحييكم من مهبط الوحي من ميلاد النور من منطلق الدعوة والرسالة الخالدة من حيث ولد محمد عليه الصلاة والسلام من حيث رعرع حيث أتى جبرين حيث نزل النور على محمد سيد الخالق صلى الله عليه وسلم اللهم إن نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ونحن قد اجتمعنا في عند بيتك نسألك أن تعتق قابنا من النار وأن تجمع أمر المسلمين على ما تحبه ما ترضاه يا رب العالمين اللهم اقبلنا فقد حضرنا مع قدسية الزمان والمكان في طاعة رحمن واتباع سيدي ولدي عدنان أنا في مكة لم تزالي على ممر الليالي موئل الحق يا عروس الرمال هذا هو البلد الأمين هذا حب بقاع الله إلى الله سبحانه وتعالى من هنا انطلقت الدعوه إلى العالم وإلى الكون جميعا حيث أرسل محمد صلى الله عليه وسلم في العالمين لا إله إلا الله إخوتي من هذا المكان نريد نقول أقول للعالم نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نحن أحفاده نحن جنوده نحن طلابه أتينا نكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكسم بهذا البلد لجلالته على الله أكسم الله سبحانه وتعالى بهذا البلد الذي اختاره الله الله سبحانه وتعالى نظر في الكرة في الكون في الدنيا في بقاع المعمورة فاختار بقعة واحدة ليكون بيته في هذه البقعة فكانت مكة فهنيئا لمكة ولأهل مكة ولمن اتجه إلى مكة كل يوم خمسة مرات خرج صلى الله عليه وسلم طرد من مكة فالتفت إليها وبكى وقال يا مكة والله إنك من أحب بلاد الله إلي ولو أن أهلك يخرجوني منك ما خرجت وكان يحبها صلى الله عليه وسلم وكان يتولى لا صلى الله عليه وسلم ويحنوه في المدينة حتى من ضمن قصص الصيرة أن أحد الصحابة اسمه قصير الهذري وفد إلى رسول الله عليه وسلم في المدينة فسمع عليه وسلم صوته عند الباب قال يا عائشة هذا صوت أصير الهذلي قالت نعم قال يا أصير كيف مكة كيف تركت مكة قال تركت يا رسول الله وقد عينع ثمرها وأورق شجرها وصدح طيرها فدمعت أينا صلى الله عليه وسلم شوقا لهذا البلد الذي جعله الله أوسط بلاد الدنيا وخير بلاد الدنيا فبهذا البلد أكسم الله به وشرف مكة أيها الإخوة قديم فإن بعض أهل العلم يقولون نزل آدم وحوى اجتمعوا في عرفه وتعرفوا في عرفة ثم اختار الله هذا البيت وأمر إبراهيم أن يبني هذا البيت فبناه وقال رب إني أسكنت من ذرية بواد غير الزرع إن الجبال السود هذه هي أحب البلاد إلى الله هي أطهرها هي أبركها لا أنهار ولا أشجار ولا حدائق النار ولا بسات فيحام لكن هنا كان النور وهنا كانت البركة والرسالة وهنا مشى جبريل أتى إلى محمد عليه الصلاة والسلام وفي هذا المكان ولد سيد الخالق صلى الله عليه وسلم وفي هذا المكان تربى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبطال الجهاد وعلماء الإسلام ومنها صارت كتائب التوحيد وكتائب الفتوح وكتائب الانتصار في العالم رب إني أسكنت من ذرية بواد غير زرع عند بيتك المحرم فهذا هو بيت الله المحرم إخوتي مكة إذا ذكرها المسلم يرف قلبه إلى مكة فلله كان في فك مكة من مشاهد مكة هنا هبط الوحي هنا بيت الله هنا مقام إبراهيم هنا الحجر الأسود هنا زمزم هنا آيات بينات هنا غار حراء هنا جبل أبي قبيس هنا عرفة هنا ميناء هنا, ز... هنا مزلفة هنا المقدسات وهنا ذكريات لا تنتهي عند حد وأقول لكم أيها الأحباب في هذا البلد الذي اختاره الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخلوا فاتحا قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق الله السماوات والأرض حرم هذه البقعة لا يختل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقصتها إلا لمنشد وإنما أبيحت وأحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم عادت كما كانت أول مرة فهي حرام بحرم الله سبحانه وتعالى حتى الخلا حتى العشر حتى النبت الأخضر له له حرمة إذا كان في مكة فإنه لا يجوز لك أن تختله وأنت محرم حتى الصيد ما تنفره يأمن الصيد حتى الطير يأمن الأرانب تأمن الغزلان تأمن فكيف بالإنسان فهذا هو البلد الأمين حتى قال سبحانه عن بيته ومن دخله كان آمنا والمعنى أمن من دخل البيت اجعلوه في أمن إذا كان الصيد لا ينفر ولا يخوف فكيف بالإنسان وخطب عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة يوم النحر في الناس قال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر الله الأكبر الحج قال أي بلد هذا؟ قال البلد الحرام قال فإن دمائكم وأموالكم وإعرابكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل عبد بلغت ألا فليبلغ الشاهد الغائب فمن هنا في هذه الأمسية نريد أن نقول للعالم ينبغي علينا أن نؤمن الناس دماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس الأمر الآخر ينبغي علينا أن نحمل الأمن العالم أمن دماء الناس الأبرياء أمن أموال الناس أعراض الناس يعني بعثنا رحمة للناس بمنطلق هذا الحديث ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام وإذ بوأنا يقول عنه سبحانه وتعالى عن إبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء بي وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فاخرج أصنام إبراهيم وبنى البيت تدرون من الباني كان إبراهيم والمساعد إسماعيل كان إسماعيل يأتي بالحجر على كتفه وإبراهيم يرتفع درجتين فيأخذ الحجر من مثل المساعد الباني ياخذ الحجر من ابن إسماعيل فيقول إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السمع العليم ويقول إسماعيل وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فلما اكتمل البناء قال في الناس بالحج يا إبراهيم فقام إبراهيم عليه السلام من على جبل أبي قبيس في مكة وجبال مكة جبال حتى عنيدة عنادة من حمل هذه المبادئ وقوية وفيها من الصلادة وفيها من الصمود مثل سمود أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام صعد على جبل أبي قبيس فلما صعد قال أيها الناس فأوصل الله صوته إلى الذرية في الأصلاب وفي الأرحام قال إن الله كتب عليكم الحج فعجوا فياتاتوك من كل ياتوكا من كل مكان وياتونه من كل فج عميق وياتون على كل ضامن وياتون على كل ذلول وياتون على كل سفينه وياتون في كل طائرة وياتون من كل سياره يأتون يسعون بالحب رجالا ونساء ملوكا واغنياء وفقراء وكبار اتي يبكون اتتتقطع اقدامهم تسيل تسيل ارواحهم شوقا لهذا البيت لماذا لدعوه إبراهيم عليه السلام وعلى ذكر الجبال في مكة يقولون إنها قوية صلدة حتى ما ينبت فيها نبت إلا القليل حتى استشكل المشرفون كفار قريش أتى عندهم مشكال فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد تقول إن ربك يزيل للأرض قال يزيلها قال ويغير معالمها قال يغير معالمها إذا قامت الساعة قالوا فكيف بجبال مكة شوف عقولهم الصغيرة مثل عقول الطيور يظن القدرة الملهية مثل قدرة الإنسان يعني محافظ أو أمير قرية أو, أو, أو يعني مسؤول في دائرة حكومية قال كيف يزيل الجبال فنزل الوحي من السماء ما نزل بالإزالة ولا بالتبديل ولا بالتغيير نزل بالخطاب الجازم بالنصف والإبادة والتدمير ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذأها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا نحن في مكة نقول للعالم نحن شرفنا الله هذه الليلة اجتمعنا في مكة نبلغكم السلام في أنحاء العالم وسوف ننطلق معكم في شهر رمضان عبر قناة إطرا في برنامج أسأل الله نجعله خالصا لوجه لو اسمه الفجر الجديد الفجر الجديد الذي أطل على الإنسانية الفجر الجديد الذي رأته البشرية الفجر الجديد الذي غير المعالم ليس هو الفجر الذي نراه كل يوم تطلع فيه الشمس تغرب هو فجر آخر الفجر الذي غير عقل الإنسان طهر الضمائر زك الأرواح أصلح الأحوال أقام العدل في العالم طهر الدنيا من الشرك أزال الظلم والطاغوت والاستبداد أقام التوحيد والإيمان في المعمورة إنه الفجر الجديد الذي سوف نتحدث وياكم ان شاء الله عبر هذه الليالي من هذا المكان في بيت الله عز وجل من مكة حيث انطلق النور وفي ربا مكة هذا حد الشعراء الدعاء الإسلامين يقولوا في ربا مكة تاريخ ملحمة على ثراها بنين العالم الثاني فنحن سوف نحدث العالم إن شاء الله معكم في ثلاثين حلقة ثلاثين أمسية ثلاثين سهرة ثلاثين درس عن الفجر الجديد وسوف تسمعون إن شاء الله من أخبار سيد الخلق عليه الصلاة والسلام سوف نعيش معه عليه الصلاة والسلام نعيش معه من لحظة يعني سقط ووقع طاهرا مطهرا معافا طيبا زكيا من بطل أمه عليه الصلاة والسلام سوف نعيش معه لحظة الطفولة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وسوف نبقى سنوات أو نغلق عيوننا ألف واربعمائة ثم نفتحها فنقيس العالم الذي كان قبل هذا الفجر الجديد وهو الظلمة ثم ننظر كيف غير الله سبحانه وتعالى وجه الدنيا بمبعث الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا علم هذا أيها الإخوة الأبرار الكرام فإن علينا أن نعيش هذه على أنها رسالة وعلى أنها جزء من السنة وعلى أنها شريعة نتعبد الله بها وعلى أن نحتسب هذا المجلس عند الله سبحانه وتعالى ولكن أردت أن أخبركم هذه الليلة بعاصمة الإسلام التي انطلق منها النور ولماذا اختارها الله سبحانه وتعالى العالمين ولماذا جعلها سبحانه وتعالى مهبط وحية ولماذا جعلها دار محمد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى ممتنن بهذا البلد بل ممتنن على كفار قريس الذين عبدوا الصنم وكفروا بالرسالة أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إلي ثمرات كل شيء رزقا من لدنا يقول أما مكننا لهم الحرم أما أمننا خوفهم أما دافعنا عنهم الأمم الجائرة التي تريد تحت المكة يقول نحن دافعنا عنهم ومكننا لهم حرما آمنا يجبى إلي ثمرات كل شيء تأتينا ثمرات العالم من كل أسقاع العالم لا يزوع في مكة أحد تأتي الثمار والخضروات أطائب الطعام وكل ما لذ وطاب يقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفدة من الناس تهو إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فالله يقول لكفار قريس ونحن أسكنناكم في الحرم نحن أمنناكم من كل الخوف نحن دافعنا عنكم لما أتى أبرهة الأشرم بالفيل وبالجيش دمرناه وحميناكم هذا جزاء النعمه أن تكفر بالله هذا رد الجميل أن تشرك بالله هذا اعتراف بالمعروف لصاحب الاحس... لرب الاحسان لرب سبحانه وتعالى الا تسجد له ولا تعبده ولا توحدوه هذا ما سوف نسمعه ان شاء الله في قصه ماتعه وفي رحله باذن الواحد احد مع الفجر الجديد مع فجر الجديد الذي ما ابصره فلم يبصر النور ولم يبصر الخير ولم يسعد يقول ابن تيميه من لم يهتدي بهدى الله الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام فعلي لعنة الله والملائثة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا يزكيه وله عذاب أليم فإذا علم هذا فإني أطلب الجميع وأنتم والحمد لله أتباع محمد عليه الصلاة والسلام وأحفاد لذلك المرء الذين فتحوا الدنيا بأطلبكم جميعا أن نتشرف بحمل ولو كلمة عن محمد عليه الصلاة ولو آية ولو حديث لنشارك في صنع هذا الفجر الجديد حتى يقول بردوني مذ بدأنا الشوط يقصد دعوة الرسول الله عليه وسلم مذ بدأنا الشوت فاردسنا الحصى بالدم الغالي وجوهرنا الرمال وابتدأنا دعوة قدسية بترانيم على صوت بلال الله سبحانه وتعالى شرف هذا البيت بأنه أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة فهذا البيت العظيم شرفه أنه أول مسجد عبد فيه الله سبحانه وتعالى ولذلك الصلاة فيه بمئة ألف صلاة وهو أفضل بقعة في العالم وهي أفضل مدينة بأقوال كثير من أهل العلم وعند ذلك هنا مسألة يقول كيف دافع الله سبحانه وتعالى عن عن بيته وفي كفار وفيه مشركون يسجدون للصنم ويعبدون الوثن ولا يؤمن بالله قالوا لما سوف أولا لأن البيت بيت سبحانه وهو رب البيت سبحانه وتعالى يدعف عن البيت ولهذا لما أتى عبرها في القصة التي تعرفونها وأتى في المغمس ترى المغمس فوق نعمان هنا أو عند نعمان فوق عرفة فتمركز بجيشه ذاك الجبار ويريد اكتسح يعني الكعبة ويهدمها فتمركز هناك فوجهوا الفيل فلما وجهوا إلى الكعبة رفض فأخذوا يضربونه فما استطاع فنخسوه بالرماح الفيل فبرك وهو من عادة الفيلة لا يبركون في الغالب فوجهوا للشام فمشى ردوه إلى اليمن مشى وجهوا للمشرك مشى أعادوه وجهه إلى الكعبة برك مكانه ولذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام في الحديبية وتوجه قبل أن يكسب العقد أتت الناقة فبركت بناقته صلى الله عليه وسلم قالوا خلأت خلعت يعني إنها تعبت وكلت وملت قال الله ما خلأت وليس لها بخلق لكن والله حبس حابس الفئر لأنه يقول صلى الله عليه وسلم ما دخلنا بعقد فالله سبحانه الله حتى هي حبسها يعني عقلها وقيدها يقول حبس حابس الفئر يقوله عليه يقول والله ما فترت يقولنها نشيطة ونعرف ناقطة معنا الكلام لكن حبس حابس الفئر فكان الفئر إذا وجهوا للكعبة وبرك مكانه حتى يقولنها خسوف بالرماح من أتهم من اليمن لأن إبرها حبشي يقود الجوش من اليمن في الأخير جلس إبرها مكانه وجلست الجوش ويجعلها ثلاثة يقول ثلاث يعني جناحان وقلبه ومقدمة وانتظر هناك قال لا تتركون شيئا لقريش إلا أخذتمه فأخذوا يأخذون الإبل والبقر والغنم ومن ضمنها مئتي ناقة مئتي جمل لعبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام هو شيخ مكة كلها يقول كان إذا راه الرجل ملأه جمالا وفصاحة وملاحة ورجحة عقل وكان طويلا يقول يصل إلى نصف الكعبة ما أدري كيف ارتفع ذات الوقت لكن يعني يبرز على الرجال حتى أنه أشهر واحد عند العرب وهو الذي قاد العرب يسلم على سيف بن ذيزن في اليمن لما طرد الحابيش وكان صلى الله عليه وسلم إذا اكترض في المعركة في حنين قال أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب وأنه هو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المقصود أخذ مئتي ناقه بعير له فسمع عبد المضطرب قال علي بالعصى عنده عصى من الرزالة والعقل والذكى والثقالة فأخذها ومشى ومعه أغلمه يعني مثل الموالي معه فمشى وقال لأهلي وأهلي مكة أخرجوا جميعا واصعدوا الجبال روس الجبال قالوا كيف نصعد وأنت ما رأيت شيء قادم قال سوف يأتي أمر سوف يأتي أمر لكن اصعده وذهب فلما رأاه وبرهة الحبشي قائد الجوش من اليمن وكان على سرير السحى إن على السرير سوف يلومه جوش يقول جلس رجل مع ملك وإن جلس جلسوا في الأرض الرجل مهاب وجميل وسيم وعاقل فجلس بجانبه على البصاط في الأرض قال ماذا جئت بإليه قال سمعت انك خدت لي مئتي بعير فأتيت طلبك أن ترد لي البعران الجمال قال كنت أظن لك عقل وأن لك ذكى ولك تدبير وحنكة تطلبني في بعران وتترك بيتك وبيت ابائك تطلبني في جمال قال انا رب الجمال وين البيت رب يحمي اما الجمال لنا انا مسؤولين عنها واما البيت فالله سنت عليه يحمي قال اعطوه جماله فاخذ الجمال يسوقها هو وغلمانه والرعاه معه ولما اقترب من مكة ذا الحيل الجمال يمين اخرجوها من مكة قالوا قال سوف اس يوم من الله علم به ونزل هو كان عاقل مع عصا وأثى وخذ بحلق باب الكعبة قال اللهم إن المرء يمنع رحله فمنع رحالك لا يغلبن صليقهم ومحالهم أبدا محالك وقال يا ربي والله أن الواحد مننا يقاتل عن بيته والله يا ربي وأنت أعلم وأقوى وأعظم ان الواحد لو قصد في أهله أنه يقاتل بالسيف وبالرمح ويذبح عند بابه وهذا بيتك وجد لله تفعله سبحانه ثم صعد الجبل فلما صعد وتمكن هناك وأصبحوا حتى قريش فروس الجبال والنساء والأطفال وأوزوا أموالهم وفي الصباح وإذا بالبحر من جهة البحر الأحمر من جهة جدة ينتثر بمثل الغمام وإذا هي قاذفات وطيور الطير يحمل ثلاث ثلاث حجارة مسمى كل جندي ونفس الفرقة والفصيل مكتوب اسمه رقم كذا ورقم السرية ورقم في المقدمة ولا كذا وكذا فلان ابن فلان من المقدمة فلان في الأيميمنة فلان في الميسرة وأقبلت بهم فلما أصبحت فوقهم فوق روسهم ألقت في أرجلها وما في مناقيرها كأنها الرصاص تخترق الرجل وتنزل من آخره وأسفله فيقع كأنهم عصف مأكول حتى يقول سبحانه امتل على الرسول الله عليه وسلم وعلى الأمة وعلى هالمك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لأن الرسول الله عليه وسلم ما شهد ذاك اليوم هو ولد في, ذا في ذاك العام عليه الصلاة والسلام يقول ما سمعت ماذا فعلنا بهم ما سمعت كيف دوسناهم دوس الأخضرين ما سمعت كيف حطمناهم ما أتذكر الأخبار ماذا فعلنا بهم وأهلكناهم ودمرناهم كلها كرامه لهذا البيت الذي دافع الله سبحانه وتعالى عنه فالله ذكره يقول أما دافعنا عنكم أما, أما نصرناكم أما يعني هزمنا ودمرنا إبراهة الأشر من جامعة من أجل ماذا؟ من أجل هذا البيت من أجل أملكم فلماذا ما تعيدون الشكر له سبحانه لماذا ما توحدوه ولهذا ينتن علينا سبحانه وتعالى حتى برحلة الشتاء والصيف كانوا يذهبون في الشتاء إلى اليمن يقولون كان أدفع من جهة تهامة وفي الشتاء يذهبون وفي الصيف يذهبون إلى الشام كان أبرد فكانوا يأخذون للرحلتين يأخذون من هنا الزبيب وما ناس من ثمار اليمن ويذهبون إلى الشام في الصيف فيأخذون ما ناسا من ثمان وأمنهم الله في الطرق قال الإله في قريس الإله في من أجل اجتماعه دحلة الشتي والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فانظر كيف عظم الله هذا البيت يقول الله رب سبحانه وتعالى الله وليه فنحن, سبحان فنحن نسأله سبحانه وقد لذنا ببيته نحن لا إذون نحن أتيناه وأتيناه ونحن صاغرين أتيناه ونحن معترفين بالذنب مقصرين نادمين مستغفرين تائبين نسأل الله أن يردنا وياكم مكرمين مرحومين قد أعتق رقابنا من النار وغفر ذنوبنا وزلاتنا فهنا ينتمي سبحانه وتعالى عليهم بهذا برحلة الشتاء والصيف وبأنه دافع عنهم وهنا معالم أريد أن أقف بها لتعلموا لماذا فضل هذا البيت قال فيه آيات بينات فمن الآيات البينات الحجر الأسود وفي بعض الألفاظ والروايات الحجر الأسود يمين الله في الأرض لا يقصد أنه يمينه لكن هذا الأثر لا يقصد أنه يد الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى. فإن الله لا يشبه لكن يعني كناية عن أن هذا الحجر أن من استلمه فكأنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى من استلمه بحق جعل الله لهذا الحجر عينين ولسانا ناطقا يوم القيامة يشهد لمن استلمه بحق يقول هذا استلمني بحق وهذا استلمني بغير الحق هذا استلمني صادقا وهذا استلمني رياء وسمع وهذا استلمني وهو مخبث سأنا مستغفر منيب وهذا استلمني وهو مكافر ما يريد إلا الدنيا ولهذا لما أتي الصلاة والسلام للحجر قبّلهم صلى الله ثم سال الدموع فالتفت إلى عمر هذا في مشتدرك الحاكم قال هنا تسكب العبرات يا عمر هنا تسكب العبرات يا عمر وعمر لما استقبل أيضا وكان أمير المؤمنين خليفة يقول ابن عباس رأيته عمر يزاحم يزاحم على الحجر وكان رجلا طوالا مهابا قوية البنية رضي الله عنه قال ابن عباس والله أني رأيته القميص في عمر عند الحجر الأسود وهو مرقوع مرقوع يعني ركع امير المؤمنين عمر هذا الذي يحكم الدولة الإسلامية في 22 دولة أخذ بالإبرة وركع القميص مشقق لأنه كان هو أفكر الناس كان أزهد الناس فرأاه فبكى ثم قال الله والله إني أعلم يقول عمر إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو أني رأيت لأني رأيت الرسول عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يعني ليس لذا يتعلق بالحجارة هذا هذا كيان هذا رمز رمز لقداسة رمز نستلمه بحق والله سبحانه وتعالى يقول, يقول ابن عباس عن الحجر كان أشد بياضا من اللبن لكن سودته خطائبني آدم سودته خطايا بني آدم ونزل من الجنة يقول أتابه جبريل ووضع في ذاك المكان ولما هدمت الكعبة اختلف من يجعله في ذاك المكان في مكانه من الكعبة اختلف القبائل كان قبائل مكة أكثر من عشر قبائل منهم بن هاشم قبيلة الرسول الله عليه وسلم وبن سهم وبن عبد الدار ومنهم بن عامر ومنهم بن كعبة بن لؤي وبنو عدي ومنهم بنو تيم جماعة ببكر الصديق وبنو زهرة جماعة سعد وعبد الرحمن بن عوف غيرهم فأخذ السيوف وهم من أشجع القبائل وهم أهل, أهل مصاولة وهم أهل حرب وهم أهل لقاء فتواردوا بالسيوف وأتوا في الحرب وقال كل قبيلة وكل بطن مننا وكل فخذ ما يضع الحجر الأسود إلا نحن بأيدينا لأنه شرف يعني لأنه وجدت قبيلة أخرى وضعته يعني بيسير الشرف لها ثم أخذوا قدرا او او جفنة من دم كل قبيله اخذت جفنه من دم وحطوا ايديهم وضعوا اصابعهم في الدم معناه الموت الاحمر معناه خطر ممنوع الاقتراب معناها اليوم نذبح ولا نورد انفسنا كل قبيله اخذت جفنه من دماءهم يعني صحن صغير واخذت من دماءها قال يلا بلوا اصابعكم تعاهدوا بلوا ايديكم رشوا ايديكم فكل قبيله اتت والسيوف السيف من هنا ويرشون ايديهم ويرفعون الواحد جده معناه الذبح والسدح اليوم معناه والله ما يرفع الحجر الأسود إلا نحن اختلفوا ووقفوا بالسيوف وفي الأخير جاء رجل منهم عاقل يقول عتبه بالربيعة وقيل الوليد بن المغيرة قال انا معي رأيي ومعي مشورة لكم تنفعكم قالوا ماذا نفعل قال أول من يدخل من هذا الباب باب بني شيبة نحكمه ونقبل بحكمه فإن حكم آله فلان قبلنا وإن قال بني سام قبلنا وإن قال بني عبد مناف قبلنا قالوا أصبت فوقفوا بالسيوف فأراد الله لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو شاب قبل النبوة بأبيه وأمي صلى الله عليه الناس سيد ولد آدم أبو إبراهيم وأبو القاسم الطيب المطيب الشفيع العاقب الماحي صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام صاحب الحوض المورود صاحب المناقب الجليلة عسى الله يشفعوا فينا صاحب الخطبة العظيمة يوم العرض الأكبر صاحب الكلام عند العرش يوم يستشفع فينا خطيب الأنبياء إذا وفدوا شفيع الأمة إذا احتشدوا أكرم وأجل وأحبر وأشدوا تواضعا وأشدوا خشية وأعظم الناس قربا من ربي وكرامة عن الله فدخل عليه الصلاة والسلام ومو شاب قبل النبوة طبعا فلما رأوه قالوا محمد الصادق الأمين اسمه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام حتى في الجاهلية بطاقته الشخصية الصادق الأمين ما كذب ولا خان ولا غذر ولا سائل إنسان ولا جرح مشاعر أحد قالوا الصادق الأمين يحكم فأتى صلى الله عليه وسلم شوف الحكم الذي أعطاه الله سبحانه, سبحانه وتعالى لو, لو كان غيره كان قال أسرته بني هاشم لأن هم لم يقل ذلك أو قال مثل الأخوان صلى الله عليه وسلم أو قرابته الثاني قال علي برداء الرداء هذا شيء يعني معروف مثل البشت المشلح المشلح الشرشف الشفعي شيء فأخذوا ردان عظيما قال ضعوا الحجر الأسود فيه ووضعوا قال كل قبيلة وكل بطن تمسك من طرف فأخذوا يحملونه كل واحد منهم حتى اكترب ثم أخذه بيده الشريفة يريد الله أن يجعل الحجر بيدي هو اليد الكريمة اليد الطيبة اليد الطاهرة اليد التي ما خانت ولا غدرت ولا غشت يد الطهر يد العدالة يد المسامحة بأبي همي صلى الله وسلم عسى الله أسأل الله في هذه الليالي الفاضلة وهو الحي القيوم أن يجعلني وياكم نصافحه ونضع يدينا في يده فإنه بإذن الواحد سوف يعرفنا سوف نسلم عليه نسأل الله نجعلنا ممن صافحه ومنحن ونسأل الله نجعلنا إخوانه الذين جاءوا بعده فصدقوا رسالته وآمنوا بشريعته واتبعوا ملته قام بيده المطيب المطهر بالمناسبة استطرادا يقول أنس خادم رسول والله الذي لا إله إلا هو ما مسست حريرا ولدي دباج شوف الحرير والدباج ما في اليمن الين من يد الرسول صلى الله عليه وسلم والله الذي لا اله الا هو ما شممت عبيرًا ولا شممت مسكًا ولا شممت عنبرًا احسن واذكى رائحه من رائحه من رائحه صلاله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان مسكن أشد من المس الشاهد فكان صلى الله فوضع الحجر مكانه واصلح القم هذا من المعالم من المعالم مقام إبراهيم فإن إبراهيم لما بنى عليه السلام إسماعيل قام يصلي فجعل الكعبة أمامه ثم وقف هناك فثبت الله مواطئ قدمه عليه السلام وقام موقفا عظيما ولذلك كان يحب صلى الله عليه وسلم إبراهيم ويحب أن يتبعه ويستنى بسنته فيما لم يرد في نص حتى شكله الظاهر صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فأشبه أما ابراهيم فاشبه الناس به صاحبتهم يعني الرسول عليه الصلاه والسلام فكان يتشبه بابراهيم ويستن به فيما لمنزل فيه وحي ولذلك الرسول عليه السلام للعالم وللناس أنا دعوه ابراهيم وأنا بشره عيسى عليه السلام يعني ان ابراهيم قال وجعل ربنا وبعث فيه رسولا منهم يتبع عليهم اياته وزكيه فهو دعوه ابراهيم عليه السلام الله دعا ابراهيم دعا ربه, إبراهيم دعا ربه أن دعا يبعث في الأمم فيما بعد نبيا رسولا يقودهم إلى التوحيد وإلى الإيمان فالله سبحانه وتعالى أكرم محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره من بين المليارات والبشرية والإنسانية فجعله قال أنا دعوة يعني أن الله حقق في دعوة إبراهيم يقول عليه الصلاة والسلام وأنا بشرى عيسى عليه السلام وهنا زمزم وزمزم ماء مبارك بارك الله فيه سبحانه وتعالى يوم. جعله سبحانه وتعالى يفيض لهاجر لأمنا هاجر عليها السلام لما أسكت إسماعيل وبحثت عن الماء وكان إسماعيل يمد قدميه في التراب وقد أوشك على الموت من العطش فأنبع الله, الله سبحانه وتعالى العين فكانت زمزم فأخذت تجمع التراب وتقول زمزم زمزم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تركت الماء لكان عينا معينا كان نهرا يضرب في أودية مكة ولكن جعل الله فيه من البركة ولهذا زمزم إذا شربتم أيها الأخوة منه فادعوا بما أردتم هو شفاء سقم وطعام طعم يكفيك عن الطعام حتى أن بذر رضي الله عنه لما مكث ما يقارب أربعين ليلة بلا أكل كنت أستثر في في رباس الكعبة ثم أخرج في النهار فأشرا مما زمزم فبقيت أربعين يوما لا أذوق ذواقا ولا أكل طعاما ما زمزم قال فسمنت والله حتى تكسرت عكر بطني وقالوا حتى برمسعدي قل من السمن أصابوا سمن حتى عكر بطن أصبح يعني أصبح سمن وأصبح له ردائف فيقول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وهذا حديث الرواى الخمسة والصحيح ماء زمزم لما شرب له فإن شربته يشافيك الله بنية صادقة شافك الله قد حدثني كثير من الصالحين وقرأت انا لكثير من أولياء أنهم شربوا ماء زمزم بنية صادقة فشافهم الله وإن شربته لعلم علمت الله وإن شربته للحفظ حفظك الله الذهبي وبالحجر شرباه للحفظ فصار أحفظ الناس في علم الحديث وإن شربته للغفران غفر الله لك ذنبك ولذلك من أحسن الدعاء في ماء زمزم الذي استوقفني في السيرة دعاء عبد الصالح والعالم الجليل والزاهد العابد عبد الله المبارك رضي الله عنه وارضاه قال أتى يشرب من ماء زمزم فرفع القدح وأخذ يسرب ثم سال الدموع قبل ما يشرب قال اللهم إن فلان حدثني عن فلان عن رسولك عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم لما شرب له اللهم إني أشرب ماء زمزم لضمأ ذاك اليوم أي أشرب ماء زمزم لضمأ ذاك اليوم ثم شرب فماء زمزم أيها الإخوة يشرب منه حتى ولو لم يقل لك رغبة في الشرب أكثر منه فإنه لا يذرك تظلع ما استطعت ولو غسلت وجهك منه غسلت صدرك ولو قرأت فيه كان أحسن قال ابن القيم أصابتني علة وداء أعي الأطباء يعني مرض أعي الأطباء فأخذت أشرم مما زنزم وأقرأ عليه الفاتحة فتشافى بإن الله وعندنا هنا في السعودية رجل أصابه السرطان في قدمه فأخذ يتعالج وبالأدوية وكان عنده توكل على الله سبحانه وتعالى وكان تفويض حتى قال الأطباء بد أن تبتر القدم لأن السرطان تعرف إذا دخل أفسد الخلايا قال فتوكلت على الله وذهبت وجاورت عند الكعبة ستة أشهر وكنت أسرب مما زمزم وأفصل قدمي دائما وأقرأ سورة الفاتحة قال فوالله الذي لا إله إلاه لقد شافاني ربي وأبراني وسلمت من العملية فهو على حسب نيتك أنت وقصدك أنت فهنئا لمن أتى إلى هذه الرحاب وشري ما زنزل هذه من الآية البينات في آية بينات هنا الصفة والمروة الصفة والمروة ولذلك يقول سبحانه وتعالى إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جنوح عليه أن يطوف بهم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الصفة لها تصفة الصفة بالذات لها وقفة في التاريخ في تاريخ الرسالة المحمدية على صاحب الصلاة والسلام تدرون من الصفة أيها الأخوة أن الصفة وقف على, على الصفة ليقول للناس اجتمعوا فلما اجتمعوا قال قولوا لا إله إلا الله وسوف يقول لنا مع الصفة وقفة لكن أريد والآن من حيث الإجمال أن أبين أن هنا في مكة هذه من الآيات البيانات منها الصفة التي وقف عليه صلى الله كانت وسلم كانت مرتفعة كانت ترفع منها الآن وكان في يعني الكبار السن يعرفون كان في وادي يجري فيه الناس أو يسعى فيه الناس التي ستعد في هاجر فوقف صلى الله عليه وسلم وقال يا بني عبد مناف يا بني قصي يا بني عبد الشمس يا ينادي البطول يا عباس عم محمد صلى الله عليه وسلم يا فاطم يا بنت محمد فاجتمعوا قال لا إذاه إلا الله تفلحه فيقول الخائب الخاسر المخذول أبو لهب تبا لك هل هذا دعوتنا يقول جمعتنا وتعبتنا وجينا من بيوتنا وخلينا شغالنا هل, هل هناك أكبر قضية من لا إله الله محمد رسول الله هذه قضية أخلق من أجلها الناس لكن الله لما أعمى قلبه وطمس على بصيرته وحيره وخذله يعتبر أنه أشغال الدنيا عظم من هذه قلناك ضيعت وقوقاتنا وعطلتنا أشغال لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم هل يا هذا جمعتنا فتولى الله الرد قال تبا تدابي لهب وتب ما يتب ويخسر إلى أنت تبا تدابي لهب وتب ما يخسر ولا يذل إلا أنت هذه أكبر كضية في العالم لا إلهي الله محمد رسول الله إذا قيل لك ما هي أكبر كلمة قل لا إلهي إلا الله وإذا قيل لك ما هي المنجية فلا إله إلا الله والشافعة لا إله إلا الله والكافعة لا إله إلا الله سوف يكون لنا معنا ليلة وبشركم ليلة منفصلة أسمها لا إله إلا الله سوف نعيش معها وكيف نطكها صلى الله عليه وسلم وكيف شرحها للناس وكيف دعا إليها صلى الله عليه وسلم وكيف حذر مما يضادها وما هي شروط لا إله إلا الله وما هي حقوقها وهي علوان الفجر الجديد الذي معنا وهي المكتوب الذي على المضروف الذي معه به صلى الله عليه وسلم وهي الطابع البريدي الذي أتى به جبريل لا إله إلا الله وهي أشرف كلمة نزلت من السماء وهي المنجية بإذن الله وهي التي قام عليها سوق الجنة وسوق النار ومن أجلها مدة الصراط ومن أجلها قامت غزوات الإسلام ومن أجلها جرد سيف الجهاد وهي التي تعادل الإنفاق الذهب والورق وهي تعادل عتق الرقاب وهي تفصم الحديث بإذن الله ولو كانت في صخرة فجرت الصخرة ولو كانت في حلقة مبهما قسمت الحلقة بإذن الله وهي التي تجد لها روح بإذن الله في سكرات الموت وهي التي تبيض الوجوه وهي التي يسقى بها الإنسان من الحوض عند ربه سبحانه وتعالى وهي التي تفتح باب الجنة إلى غير ذلك من الفضائل فهنا عند الصفة إنما ذكرت الصفة هنا لأنه معلم لذلك وقفت عند الصفة تذكر موقف محمد عليه الصلاة والسلام فإنه أول ما دعا وقف على الصفة لأنه أرفع مكان وهنا جبل أبي قبيس وقد صعد عليه ابراهيم عليه السلام كما قلت لكم فنادى بالحج وهو من الجبال العظيمة في مكة حول الحرم وهنا غار حراء وسوف يكون لنا مع وقفا مع النبوة ومع إطرا وكيف نزل جبريل على سيد الخلق عليه وقال له إطرا في تلك الليلة المباركة التي يحسى الليلة في حياتنا ومن تلك الليلة الحمد لله أبصرنا النور الحمد لله خرجنا من الظلمات إلى النور الحمد لله نفضنا الشرك الحمد لله عرفنا كيف نعبد ربنا تلك الليلة, تلك الليلة بسببها وبخيراتها التي من الله بها على الأمة جلسنا في هذا المسجد وصلينا وصمنا وسمعنا القرآن وذكرنا الله وتصدقنا وتوضانا وعرفنا كيف نتآخى وكيف نتحاب وكيف نتساعد وكيف نتعو الأمة هذه هي ليلة الغار لأن هذه من معالم مكة غار حراق ذاك الغار العظيم الذي وقف فيه صلى الله وسوف نعيش إن شاء الله ليلة فيه ونخبركم ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم قبل ما تأتيه كلمة إقراء قبل ما ينزل عليه جبريل كيف كان يعيش بأبيهم صلى الله عليه وسلم تلك الليالي وحده في الغار ليس عنده فانوس ولا مصباح ولا كهرباء ولا خادم ولا زوجة ولا صاحب ولا كتاب كان يخرج معه خبز الشعير عليه الصلاة والسلام في قطعة كماش ملفوف ومعه كربه من الماء ويبقى يناظر في الكون ويتفكر ويتعبد ويذكر مولاه ويسبح ربه قبل أن تفرض عليه الصلاة قبل أن ينتأتيه القرآن قبل أن يخبر بشريعة قبل أن ينزل عليه الوحي حتى يتهيأ فهيأه الله بذلك الليالي التي كان يتعبد فيها فلنا موقف في ذلك هنا غار ثور الذي التجى في صلى الله عليه وسلم لما فر من الكفار يوم الهجرة والذي طاف طوقه الكفار كما تعرفون فالقصة المشهورة حتى يقول أبو بكر ينتفض أبو بكر يخاف على رسول الله عليه وسلم حتى يقول أحد المعاصرين من الأدباء لو قتل الرسول الله عليه وسلم قتل الإيمان قتل العدل قتل السلام قتلت الرحمة يخاف أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر حده من موطن قدمه لرعانة قال يا أبا بكر يا أبابك ما ظنك بثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا فثبته الله في تلك هذا الغار الذي يغار ثور غار الهجرة الذي وقف فيه سيد الخالق صلى الله عليه وسلم وجلس حتى أنكم تعرفون من نطف البارس سبحانه وتعالى يوم قام كفار قريش قلبوا مكة ما تركوا حجر إلا بحثوا وراء ولا شجرة ولا سرداب ولا طريق ولا وادي ولا هضب انتشروا فاقتربوا من الغار وطوقوا ورادوا يدخلون في فسخر الله سبحانه وتعالى العنكبوت فبنت عشها على بيتها على باب الغار وقامت الحمامة فبنت عشها وباضت فيه هذا من أحاديث السير التي تروى في أحاديث السير حتى يقول بوصيري ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي هنا عناية الله أغنت عن مضعفة من الدروع وعن عال من الأطمي فنجاه الله بذلك وسلم وذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم في قصتي ورحلتي الطويلة التي هي الفجر الجديد الذي ظهر إلى العالم هنا عرفة حيث تعرف آدم وحوى قلوا آدم نزل في جدة وحوى نزلت في الهند وقيل العكس ثم التقيا بعد عام فتعرف في عرفة فشميت عرفة وهي الموقف الأكبر وفيها الحج الأكبر والله يتجلى للناس يوم التاسع يوم الحج يوم الوقفة الكبرى فيباهي بهم بالملائكة ويقول يا عبادي انظروا لعبادي يا ملائكتي انظروا لعبادي اتوني شعثا غبرا ضاحين اشهدكم اني غفرت لهم وفي هذا حديث الصحيح عند احمد والحاكم خير ما قلت انا والنبي خير ما قلت انا والنبينا قبل يوم عرفة لا اله الا الله حدونا شريكنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهنا ميناء حيث الجمرات حيث النحر حيث التكسير والحلق حيث رمي الجمرات حيث المبيث ومزدلفة حيث المشعر الحرام والبيتوتة قبل منا في ذاك المكان فهذه آيات بينات وهذا يعني هذا هو وسط العالم الذي جعله الله وسط لأن من يعني العظيمة التي لها مدلولات واسعة في الزمان والمكان وفي المعتقد وفي الأخلاق والسلو قوله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى درجة يقول بعض العلماء إن أمة وسط تشمل حتى المكان فمكه وسط العالم فليست في القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي وليست في أكثر الشر ولا في أكثر الغرب حتى إن الذين ظهروا بالمركبات الفضائية والتقطوا الصور من الأرض وجد أن مكه أن الكعبة هي وسط محور وسط العالم أو هي النقطة الوسط في الكرة الأرضية فالله أراد سبحانه وتعالى أن تكون هذه الوسط وسماها أم القرى لتنطلق الدعوة يمينا وشمالا وشرقا وغربا من هذا المكان فعلم من أتى هنا أن يحترم المكان وأن يعلم له قدسية خاصة في مثل هذا الشهر قدسية في الزمان وقدسية في المكان وسماع للقرآن وذكر للرحمن واتباع لسيد ولد عدنان فأسأل الله أن يعتق ركابنا من النيران اجتمع يا إخوة هنا آيات بينات اجتمع لكم من الخيرات الكثيرة بل أعلم في العالم الإسلامي من يتقطع شوقا ومن يريد أن يأتي ولا يوما واحدا وإذا رأى في التلفاز الحجاج والمعتمرين والطايفين بكى وأكثر من البكاء والنحيم متحسرا متندما ليته أتى وليته شاهد وليته طاف وليته مسح الحجر الأسود وليته شرم من زمزم فالله قد هيئ هذا المكان وهذا الزمان فنسأل سبحانه وتعالى أن يقبلنا في من قبل أن يقبلنا في من قبل وأريد أن ننبه بتنبيهات أولها أن الله شرف هذا البيت بأنه جعل الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فهنيئا لمن صلى فيه وبعض أهل العلم جعل الحرم مكة بعض أهل العلم جعل مكة جميعا كل ما يسمى حرم تضاعف فيها الصلاة هذا من أقوال أهل العلم ومنها أن العبادات تجتمع في الحرم من صلاة الفريضة وصلاة النافلة والاعتكاف والطواف والسعي وقراءة القرآن وذكره سبحانه وتعالى والدعاء والصلاة على الجنازة وإذا صنت مثلا متنفلة وإذا تصدقت فتجتمع لك من العبادات ما يصل أو يزيد على 13 عبادة في يوم واحد ولا تكون إلا في هذا البيت العظيم ومنها أيها الإخوة أنه بإذن الواحد لحد من دخلوا كان آمنا حتى وجد ان يعني اهل الامراض النفسية إذا دخلوا الحرم ان منه سبحانه وتعالى وخف عنده عنده الضغط والقلق والحزن والاضطراب توصيتي ان يهتم بالانسان وجوده في هذا المكان ويدعو لاخوانه المس ليخوان المسلمين الذين ما تمكن قوه الإيمان تجمعنا اخوه الإسلام تجمعنا اخواننا جميعا في انحاء العالم في اصقاع الدنيا نحن امه يعني حملت هذه الرسالة يعني للعالمين نحن إخوة كما وصفنا إنما المؤمنون إخوة أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني وفي ربا مكة تاريخ منحمة على ثراها بنينا العالم الثاني وفي رو في روضة المصطفى عمري وله في روضة المصطفى عمري ولغواني أني لمائي ومن عمان تذكرتي وفي الجزائر إخواني وتطواني والوحي مدرسة الكبرى وغار حرى تاريخ عمري وميلادي ورضواني وثيقتي كتبت في اللوح وانهمرت آياتها فقرأوا يا قوم قرآني نسلم على كل المسلمين في أنحاء الدنيا ونبشرهم ونعيد لهم ذكر الفجر الجديد ونقول هنيئا لكم أنكم وصلكم نور من الفجر الجديد الذي سوف تسمعون اخباره في هذه الليالي سهرات المؤمنين السمر مع الصالحين سوف تسمعون إن شاء الله نبع كيف طل الفجر. طل الفجر كيف بزغ الفجر الجديد على العالم وما هو هذا الفجر ومن هو بطل هذا الفجر ومن هو الذي حمل مشعل النور ومن هو الذي قاد السفينة بأبيه أمي عليه الصلاة والسلام ولهذا أقول كما قال البردوني شاعر اليمن في مع الفجر الجديد بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار بشرى النبوة طافت كشذا سحرا وأعلنت في الدنيا ميلاد ألواري وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى داري لنا عودة إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا برسوله وحبيبه في جنات النهر في مقعد سذكا عند أمريكي مقسدر أسأل الله أن يقبلنا في من قبل وأن يجمع قلوبنا الحق وأن يوفقنا للهداية الربانية والاستباعي سيد الخلق وإلى لقاء والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بالله الشافع المعصوم والنادي فخلف آدي تجد أطرافه مدعا وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نور الإرشاء